والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل ايتماس ذلكم تمتعون به والله بما تعملون خبيث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 يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 كل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوة ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجعون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله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 والله بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَجِئْتُمُ الرَّسُولَ فَأَعِدُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ جَنَازَةً لِّأَهْلِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَاتَكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 كانوا يعملون، اتخذوا إيمانهم جنة، فصدوا عن سبيل الله، فلهم عذاب مهين. لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك أصحاب. تبعثهم الله جميعا فيحلفون له كَمَا يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحافرون كتب الله لا أغلبا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله